إذ رأنا را فقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوٌّ إِنِّي آنَسْتُ نَاقَ لَعَلِيَ أَتِكُمْ مِنْهَا بِقَبْسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَى إِنِّي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 113. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى 114. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى 115. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى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 فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجَيْنَكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَكَ فُتُونًا فَلَا بِالْتَسْلِينَ فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِ يَامُوسَى وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ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 قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى 111. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا 114. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى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 قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرج من خلاف ولا أصلي في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابه وأبقاه؟ قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحث والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم نما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس 110. وإن لك موعدا لن تخلفه 111. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا 112. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا 113.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 111. خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا 113. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إلَّا بثم إلَّا يوما ويَسْأَلُونَك عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَسْفُهَا رَبِّ نَسْفَهَا فَيَذْرُهَا قَاعَ صَفْصَفَة لا تَرَى فِيهَا عِوجَو ولا أمت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 113. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى 114. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوى 124. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا 125. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقار أَفَلَمْ يَهْذِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِأُولِي